اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا فِي النَّارِ هُمْ يَصْحَبُونَهَا ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا النَّارَ قَالُوا لَنُؤْمِنَ بِهَا وَلَن نَّفْعَلَ بِهَا إِلَّا كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْأُولَىٰ لا تَدَعُوا لِيَوْمٍ صَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا صَبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاءا ومصيرا لانهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي ۚ أُولَٰئِكَ أَمْ هم ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ ولكن مت ومتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يؤلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ لِيُمْفِتْنَتَ أَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا